شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ Kul hua Allah ahad Allah azzamad Lam yalidu wa lam yulad Olam yakun lahu kufua ahad Bismillah arrahman arrahim Kul a'ozu bireb alfalak Min sharr maa khalak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 Malki n-naas, ilahi n-naas, min sharri al-waswasi al-khan-naas, sudurin n مِنَ al-jin-na-ti wal-na-s Bismillah ar-rahman ar-rahim Qul hua Allah ahad Allah assamad Lam yalidu wa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 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن Sharr al-waswasi l-khan-naas Al-lazi yu waswisu fii cudurin naas Min al Walhamdu lillah La ilaha illa Allah wahdahu, la shariqa lahu Lahu almulku, lahu alhamdu, wahu ala kil şeyin qadir Rabbi asalukah khayr maa fi hathih illaila Wakhayr maa ba'da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 أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت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 Allahumma, afini fi bصari La ilaha illa ent Allahumma, inni a'ozu bika min al-kufri wal-fakr Wa a'ozu bika min a'ذاb al-kabr Hasebi Allah, la ilaha illa hu Alaihi taukeltu, wahu rabu al-arshil-azim Hasebi Allah, la ilaha illa hu Alaihi taukeltu, wahu rabu al-arshil-azim Hasbiya Allah, la ilaha illa hau, alaihi tawakkeltu, wahu rabu al-arsh al-azim. Hasbiya Allah, la ilaha illa hau, alaihi tawakkeltu, wahu rabu Hasbiya Allah, la ilaha illa hū, alaihi tawakkal, wahu rabu al-arshil-azim. Hasbiya Allah, la ilaha illa hū, alaihi tawakkal, wahu rabu al-arshil-azim. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ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 Bismillah, elzei la yadurru ma'a esmih şey'un fi al-ar'di, wala fi al-semak wala fi al-semak Bismillah, elzei la yadurru ma'a esmih şey'un fi al-ar'di, wala وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَضِيتُ بِاللَّهِ wabal-islami dina wabimuhammadin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam raditu billahi raba wabal-islami dina wabimuhammadin nabiyya sallallahu alaihi رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فَتْحَهَا وَنَصْرَهَا وَنُورَهَا وَبَرَكَتَهَا وَهُدَاهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا بَعَدَهَا أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ O'ala dine nabiina muhammadin sallallahu alaihi wasallam O'ala milla te abina ibrahim Hanifan musliman wama kan min al Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad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 Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad